رحمن الرحيم النصر على الاعداء ومرافقه الانبياء انهم منور بالقران قلوبنا واعمر بالايمان صدورنا صلاه التراويح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 الله لمن حميدا ربنا عين د الساط المستقيم سراط الذي أن تهم غير المَض ب عليهم وَلَظ ولا, ولا نكللف نفسًا إلا وس و لدينا كتاب يطق بالحّ وَهُ لا يظمون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 لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحجرون افلم يتبروا القول ام جاء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 الله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 هل هم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون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 وهو الذي يحي ويميت وَلَهُ اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مِتْنَا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآبانا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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده الملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب ما تريني رب فالا تجعلني في القوم الظالمين وان على أن نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقر رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قُلْ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فاننا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فاتخذتوهم سخري حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيته اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. الله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 لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقرب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله الله la